يا الله يا منان حقق آمانينا وفقنا في كل آن فيما سعينا وهبتنا النبراس حب كل الناس أغضق لنا إحساس أنت هادينا يا الله يا رحمن حقق آمانينا وفقنا في كل آن